بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه اجمعين هذه قرات في شرح الاصول من الوصول الموصول في فضيلة الشيخ محمد بصالح المدنين رحمه الله تعالى وصلنا إليه كم؟ 300 ستة لا ما يمنع نسخه؟ نعم. لا زال كلام في النسخ. لا تمس محيط ولا تمس أحد المغنين يزلم ويقوم أحدهم على جزمه. لا في أخبار العالم قال ان ان اولكم مؤمن ادسون الصدري ماذا وجدنا في سلوك تقولي منكم عدون صايرون لا يرضون اثا الايه فاذا كان صاوا رحاما ولذلك كان ذكرت في الايه التي بعدها وهي قرت تعالى الان الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فايمن من ونرغبه بأدين فبقى لك أنت عليكم النبي يبقى أول شيء لمن يسخو الأخبار لأن الأخبار إذا أخبر الله سبحانه وتعالى شيء أو أخبر النبيه بشيء اليوم هل يقبل هذا النفس يأتي بعد ذلك الخبر المضاف ما يسخف الأخبار لأنه إذا نسخ الخبر وغير كان الأول كذبا أو سهوة أقول أن جئت اليوم غدا أقول أنا لم أجئ أمس ما يصبح النسخ يعني أقول أنا جئت اليوم إذا كانت الغد أقول أنا لم أجئ أمس لذا هذا كذلك فلهذا لا يدخل النسخ في, في الأرض ما يقبل الله مثلا في قصة موسى عليه السلام عن شيء حصل مثلا في قصة الصحر ثم يأتي نسخ لهذا وأن هذا لم يحصل لا يتصور وجود فين في الأخضر إنما ماسخ يقول في الأحكام بشكمة وعله قد يخفف الله تبارك وتعالى عن عباده فيفض عليه أمرا شاقا ثم بعد ذلك يتصوره عام رحمه بهم يتصور هذا في الأحكام افعل لا تفضل توجه إلى بيت المقدس لا توجه بعد ذلك إلى الكعبه كنتم يدوكم عن ذره القبور فظهروه يبقى النسخ يدخل في الأحكام أما الأخبار فلا يدخلها نسخ لأن النسخ لأحد الخبرين كما قال الشيخ يستلزم أن يكون إحداهما كاذباً وطبعاً كذب مستحيل في أخبار الله ورسوله والنسخ أصلاً لا يدخل إلا في أحكام الله وأحكام في كلام الله وكلام رسوله من النسخ الشرعي إنما لو واحد باء يقول حاجة ويغير الجدل فور لكن النسخ الشرعي يكون في كلام الله وكلام الرسول ولهذا النسخ ما بيثبتش بعد الوحي بعد الوحي ما نتكلمش في النسخ يجي واحد مثلا يقول العلماء اجمعوا على حكم معين وهذا ينسخ الايه نقول لا ما ينفعش ليه اطروء الإجماع أفضل مستند لا نص ما الاجماع اصلا كلمه نص ولا يمكن يأتي نص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب اثنين قال اللهم إذا أن يكون الحكم مؤقت بصورة الخبر زي إن يكن منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين زي صورة صورة الخبر لكن حقيقته أمر يكن منكم عشرون صادرون يغلبوا مئتين يعني لا تنفروا اذا كان الواحد منكم يعادل عشرة لا تنفروا جاء بعد ذلك التخفيف والنفس الان خفف الله عنكم وعلي ان يكون ضعفا فليكن منكم يتصورون يغلبوا مائتين يبقى الواحد باثنين لا ينس يبقى ده تخفيف يبقى ده جاء الخبر بس صورة صوره ايه صوره الامر يبقى شرعي نعم لأن الاحكام <تكلم> التي تقول صحة في كل زمان ومكان لا توجد أصول ليبان موجود إعمالات ومكان الأبرار من السفسط والعفاف والقاف والشراح والملائس ولا يمكن أن تنسى لنا ومن الآن لا يمكن أن ننسى عما هو في كل زمان ومكان يشير وتبين وآثار الأبرار من السفسط والعفاف والقاف والشراح ذلك يبقى إذن الاحكام على قسمين في احكام تتفق عليها الشرائع كلها والعقول السليمه والفطر الصحيح دي لا تنسخ كالتوحيد مثلا والايمان والبر والتقوى هل ممكن تنسخ هذه الاحكام الى غيرها من الشرك والكذب والخيال؟ لا مستحيل صلة الأرحاب هل يمكن أن ينسى خابة إلى قطع أرحاب فذي تعتبر أحشابنا عامة توافق المصالح العامة تتفق عليها جميع الشرائع بل والعقول بل والعقول نعم قوله الثانية فالأحشاب يجب أن يكون مصباحاً لنشيكون الثانية فإن بعضه أنه في الصفحة التي نقابلها بل يمكن أن ينفخ أريد الله قد أمر بالسجود لآدم وطبع السجود لغير الله ده والعيادة بالله طيب وما لنا نقول هذا ازاي مع سؤال في طارق عمدان ينفخ أريد الله بطار السجود لآدم فالجواب الله لم تسجده لآدم المتذرين لأمر الله لا تحضر إلا لآدم لمن عقب الله وإذا إلي صلى رضا قناة قائمة تمام, بمعارف. تمام. لا يصبح يسر الله ولا القاعدة تنتقض ذلك رقم واحد لأنهم سجدوا عبودية لله وما بلاد من استقلاله سجدوا لما أمره لله فأصبح انتثال الأمر هنا عبادة ولأة عبادة أطرح الأمر بالسجود هنا امتثال عباده ولهذا ترضي إبليس لما قال واحد الثانية أن السجود لله سبحانه وتعالى يكون سجود تعظيم له واخبات وإلابة إنما هذا السجود سجود تحرية سجود تحرية امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ونحن من السجود حتى في بعض الشرائع كان هكذا تخذوا شعار في التحية واللقاء زي ما كان عند يوسف عليه السلام وريادة معادل معادل لما بعثونا الإسراني في اليمن جاء يسجد للناس لأنه رأى عادة الناس مع ملوكها هكذا فالنبي وصف ما نهاه عن ذلك يبقى نظرنا إلى انتثال ايه؟ أمر الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لا شريعتنا ولا الانحناء يعني حتى الانحناء هذا يعملوا أصحاب بعض اللعبات, اللعبات الرياضية العبات الرياضية هذا ما يصبح هذا أيضا ركوع ولا القيام ما هو القيام؟ لا صحة ما تحية ولا الركوع ولا السجود القيام على وجه لا تتحرك فيه تعظم هكذا بالقيام تعظم من قومت في القيام فهذا من عنه ولهذا من يجي مثلا كنا زمان ولا يزال التلاميذ والطلاب إلى الآن في مدارس يوميوات يوم الانتباء يرأتح شخص نصر أو يضعون هذا ما يفضل الوقوف هذا ما يفضل احنا العيالة ما بينهم افتاحها جميلة صعبية ان شاء يقول مرة فيش مصر فيش لكن تلك الوقت ونصب نفسك نظبوط تمام تبص للسمى بزاوية معينة واخباء افتاحها ينفعش هذا وقيام نفسه فان اضبط الي بقى العالم يبقى العالم ادامه الخشبة ولم تبص إليه يبقى العيال قصوم كده إجواء تستحية يبقى وشه نحية دي دي مصيبة تنة يبقى لو إنك عظمت وقفت من غير علم لا يجوز مع العلم دي مشكلة تتخننا في أمور أخرى بس احنا نقول مشكله مشكلة عيال صغيري لكن عن في بحاجات إيه تانية أعظم من هذا ولهذا لا ينبغي أن يكون هذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يقام له ومنع ان يقوم الناس على راسه صلى الله عليه وسلم هو حرام من ثلاثة ديور ويزميها لتقادر الإسلام ورحمة من أطاربه ولكن لك أخرجه مواريه صلى الله عليه وسلم يعني هو من ذلك الله من ذلك نعم اصول الايمان العبادات اصول مكارم الاخلاق كل هذا طبعا ما يدخله النسخ كذلك الكفر مثلا أن نسخ تحريم يعني القلب الكفر الجاهل او الكذب نقول انه جاء لا في بعض صوره مثلا زي ما جاء صحيح مسلم حديث الرجل المرادي او في الحرب او طيب يبقى النسخ لا يدخل في الاخبار كذلك النسخ لا يدخل في الاحكام اللي العامة العامه التي هي اصول الشرائع والديانات سواء في اصول الايمان او في اصول العبادات او في اصول الاخلاق طيب الشيخ يقول فائده اخر حاجه أبو الناس في شروط النسخ صفحه 24 هل يجوز أن من أجل الدعوة؟ ما هي بقى طموضة كل حاجة أجل الدعوة على حسب الأهواء إحرق لأجل الدعوة طول هدومك على أجل الدعوة إلبس سلسلة في الأبتك لأجل الدعوة ماشي بياناتك كذا لأجل الدعوة هل يجب أن تكذب من أجل الدعوة؟ لأن يقوله أن يجدنا من كجل ولا أن على برسل أن حق على, على, على الثلاث وقع, في وقع في فباللين فباللين وندي وندي وندي وندي. قال هذه دي وهي أخت ولا لأ <تصفيق> عشان كده واحد بيزع من مراته وانت تصلح فتقول يا عم ده اختك قبل ما تكون زوجتك فالكذب من اجل الاراكين المقصود, المقصود الشيخ طبعا اللي هو الكذب اللي لا يجوز من اجل الدعوه انك انت في تكذب في امر او نهي او خبر او حكم شرعي ده اللي منه عنه تقول من اجل الدعوه ده منهي عنه واحد يشرب مخابراته ويشرب سجاير جيده مش حاجه وخبالك بصيبه المقدرة عشانه دي حرامه كبير من كبير الزنوط لكن اشرب سجائر عم امان تلك اشرب سجائر يجوز وبعدين بعد ما اشرب سجائر خلاص مقدرة له بقى بقى في كده ايه حرامته وانت قلتك تقول بالصح ايه الدعوة لا لكن ممكن في كذب لأجل الدعوة ويصح اللي هو الكذب ايه الكذب لظمان الدعوة الدعوة لا لا تشوفها كذب انتبه لكن الكذب اللي قاشا تستمره ايه الدعوات مثلا ممكن مثلا فيه ظالم نخشى ان يضر الدعوة مثلا في مكان معين فسأل في دعوة تقول له لا مثلا يعني فهذا مش كذب في الدعوه او كذب من اجل الدعوة الدعوة المشكلة يستفيدة كذب لكن الكذب لحفظ الدعوة هذا يكون اذا خشية الانسان الظالمان كما قال العلماء في ايواء المحفظ من اعوذ محدثا لا الله من محدثا من اعوذ هذا لا يؤوى لكن اذا كان الظالم يريد رجل وهذا الرجل مظلوم والظالم يريد ليقذف عليه وسئلت قلت له مثلا فهذه لها احوال خاصه مع شروط النفس شروط النفس يشتور الأسفل فيما يمكن الجمع لينا للشيكي ويأفتر شفعه للأسفة لإيجاد العبد الجود أول شرط وهو مهم جدا تعظر الجمع لينا إدل إليه لأن القاعدة عندنا إذا امكن الجمع لا يصل الى النسخ لا إذا أمكن الجمع حلال حرام نهي أمر أو جواد منفعش تجمع لكن إذا أمكن الجمع فهذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال أو هذا يعني يحمل على الإطلاق وهذا يحمل على وهذا مقيد أو هذا خاص وهذا عام يبقى من أصرش إلى إيه إلا متى نجعل الأمر تحت بصاط النسخ إذا إنه لا يمكن الجمع أو إذا تعذر الجمع بين ادله الثاني. الثاني العلم الناس النص هذا منسوخ بنص اخر هذا أيهما الناس يؤمن المنسوخ أنا عندي نصين مختلفين. عندي نصاني أيهما المنسوخ ده لازم نعض نتأخذ منهم نعض نتأخذ منهم ازاي يبقى بالنص او بالتاريخ او بخبر الصحابة اللي هو عين, عين الواقعة او كبا يعني قال كان هذا زي عائشة مثلا كان قد انزل عن مصر عشر وضعات محرمات ثماثة وهنا خمس ايه معلومات يبقى عائشة اخبار عن النسخ هنا خلاص مأخذون أول نص كنت نيتقمع سيرة القبور فصلوه إذا ما استمعوه أو التاريخ التاريخ هذا متقدم وتاريخ هذا متأخر إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي في آخر حياته وقد عرفت التاريخ إذا ما استطعت هذا كله ولا استط إذا ما استطعت عرف التاريخ ولا عرفت فين النص نفسه في نفس النص ولا أمكن الجمل يعني إحنا عندنا الجمع وعندنا معرفة التاريخ وكذا عشان نعرف الناس كل منسوه. طيب لا ده ولا ده نه ما هو الترجيح نحن نقول هو بقى هو الترجيح اللي هو أمكان الجمع. ما هو الجمع ده اللي هو الترجيح والناس الغرب. لا عرفنا نجمع وننجح ولا عرفنا التزني نعمل ايه الله. ما ردش ما ردش أتوقف لعل الناس يعلمون يوما ما الأمر هذا لكن أتوقف إذا بعندي إذا تعرض نصار إذا بنظف فيهم بالجمع أولا الناس بثانية والناس هم بالنص أو بإخواء خبر وصحابي أو بالتاريخ وفي بعض العلماء يقدم النظر في النسكي على النظر في الجمع المهم مسألة إذا ما أمكن هذا ولا دك فلنرده حديثين وقد صح وخلالك طبعا الكلام دا كله في الفتراض إيه في الفتراض النصاء أن النصين صحيحات لكن من ضمن الجمع برضه عندي بعض إنه قد يكون أحدهم ضعيفا والآخر صحيحا يبقى قد نصح على الضعيف أو عامل خاص أو مطلق ومخيط اللي كل دا بيدخل دا البلد الأول وهو امكانيه الجمع إذا ما في إمكانية الجمع ولا معرفة أن أصبح من اتوقف إذا أتوقف أتوقف أن أصبح أن أصبح أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن, إيه؟ أن يأتي من يدل على هذا أو يعد هذا طيب الشيء طبعا مثل الجمع بين الدرين زي انك لا تهدي وانك لا تهدي ممم نعم يمكن هو ده معلوم يعني مثلا دلوقتي مثلا أنا هنقول ايه آآ مثلا تنتسم مع طلابكم زي مثلا ثلاثه وربعه وكذا ونقول ولكن انا بس انا بكذا وما نخشش احاديث لانها معلومة اختصاص النبي اللي بيجيء على اربعه معلوم فمش لازم نذكر لا حاجه مش لازم نذكر حاجه لكن إيه معتمد على ايه لا بد يكون دليل ذكره بقى الدليل من عدم ذكره قد يقول اما العلم به مش حساس واخد بالك او كذا انما أ أ أ أ أ اذكر خصوصيه للنبي او لاحد من الصحابه ان ده للنبي بالنبي او بعض الصحابه بدون دليل ما يصلح الاختصاص والخصوصيه ما ينفع الا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَرَاطِهِ مِنَّكَلِ إِوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيلِ تزوج النبي بأكثر من أربع دليل على اختصاصه ومنع الأربع آآ آآ قال للصحرين تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك يبدأ دليل على الايه على الاختصاص هنا مثلا اما اختصاص بشخص او اختصاص بحال ممكن الحكم يكون خاص بشخص بات ممكن يكون الحكم خاص بحال فيدخل في من كان في حال الشر زي ما العمر بيمثلوها مثلا بعمره عائشه هنا المشاكل هناك في المملكه تقول عائشه عمرة عمره ثانيه تقول لك ما تعملش طب عائشه عمري مثلا يقول لك من كان حاله في حال عائشه اختصاص بحال عائشه لو عندك امراه حائض مثلا وكان تثنوي التمثل وحاضر فقررت و اتخله في الحال وعايزها تجيب عمره لوحده هاي فلان كان في الحال نفس ماشي يبقى اما الاختصاص يكون بحال واما الاختصاص يكون بعيد بشخص ايه في كلتا الحالتين لابد ان يكون عندنا دليل يبدو على الاختصاص والا في القاده عند العلماء ان الاصل العموم كل ما في القران والسنه لنا كلنا النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا دل دليل على اقتصاد والخصوصية فيعين الراس إلى زي مثلا هما الناس يقولك لك إيه أو, أو, أو رأس الصوفية يقول لك مثلا أن نفهم يختص مثلا من ليس له نور مثلا ليس له ظل أو مثلا ان الولي عندهم يختص برفع الأحكام الشرعيه عنه إذا وصل إلى مرتبة المعينة هذا الطرق على الاحكام الشرعيه يقول فين الدليل ده فين الدليل إن الانسان اذا ارتقى في العبوديه فوصل الى رغبه عاليه فلم يعد بعدها صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج فين الدليل بل الدليل الصادق معاها فلعله يعني العلماء دول يقصدون اشتهار الامر طيب اقصى الناس 28 لا الى اقسام لا ثبوت النسخ النسخ احنا قلنا اللي هو متواتر الاحيان الاحيان لا أن يكون ولا في لا يكون ولا المتواتر اذ الكل شرع متواتر ولا أحد الكل شرع ومشرطني كنت اقوى ان المتواتر هو اللي ينسخ الاحاد الاحاد ينسخ المتواتر كل شرع الحمد لله طيب اقسم الناس اقل نفسي يعني حكم كثير الحكم ويبقى الايه النص اياكم منكم عشرون صابرون دي منسوخه نسخ حكمها لكن بقية ايه باقيه نفضها قال حكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتبتير الأمة بشكمة النسخ طيب ده نسخ حكم طيب لماذا تبت لفظه على الثواب التلاوة واحد واثنين إنك تتذكر حكمة نسخنا فتذكر رحمة الله بك إذ خفف عنك يمكن أن نضيف أمرا ثالثا ألوى وإيه ألوى ابتلاء الأمة اختبار الأمة تمخص الامتفاع إذا أنت تبتير العادي عندك منسوخه حكما لكن انت بتعظمها تلاوه وايمانا زي الايات الثانيه وتقول ان من انكر هذه الايه شوف سبحان الله معناها منسوخه حكما لكن من انكر كونها من كتاب الله كفر أليس كذلك لو جينا عند ايه منسوخه منسوخه حكم وبقي لفظها يتلى من أنكر هذه الآية؟ ها؟ حكم وإن؟ كف؟ لو أنك أقول لها منسوخة يبدين لك في القرآن ملاحظة لها نقول ولو أنكرت حرصة من هذه الآية تحدث ابتلاء ابتلاء. شوف نحن سبحانه وتعالى شوف الأمة دية ينسخ الحكم ويبقى نؤمن كله من عند ربنا. الله ينسخ الله ويبقى الحكم كله من عند ربنا. فنحن أمام ممتحد قالوا مثاله غيرت المصدر الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كعية الراجل فقط ثبتة اقرأ <تصفيق> ورجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا أحدهم من أشقاءه قال لذلك زمان أن يقول أن يقول طائعًا والله من أي رجل كتاب لا ويظن بذلك ذلك خيره أنزل الله وإذا رأى كتاب لا يحبه على من سمع إذا أحسن من الجاهل والذات وربت تجينا أو جاه حب أو الاعتراف نعم كل هذا يبرز فيه الشك نزل هذه الآية والزانية والشيخ والشيخه إذا زنيا فرجموهما البت تنكلا من الله والله عزيز حكيم هذه الآية يتلوها الصحابه ثلاثة الصحابة وعقلها الصحابه ثم رفعها ذلك وضقي الشكم فلا يعني يرفع هذا ويلقى الشكم فما كان يتلقى الآية من قد لألا يتضرع يتذرع بها لقول لشنا ما نختار لا يصح على الناس لقول لما <تصفيق> لما ما؟ ربنا لما؟ لا لما؟ لهذا ظل من ظل في الأمة وأنكر الآية آية الرج، أنكر آية الرج يبقى هو لبرد الشك لما لي الخبيث الخبيث والنصيب ليتميز المنسف من هذا لما زي بالضبط لما الجنة والنار ما هذا؟ ما نس؟ ربنا سبحانه وتعالى هذا أبدا بنا متاثر وما خشيئه عمر نزل وهجه وكان ولهذا قال وارجلنا بعد يعني حتى لا يتصور يتصور أن الرجل هذا نسخ بعد آآ مع النبي صلى الله عليه وسلم لا الصحابة رجل, رجل عمر رجل علي رضي الله عنه رجل نعم، وحكمه نفس الله وحكمة نفس الله وإنه هو وإنه من من على تجدون من ما عندكم يا لكن لا ما عندناش فجاءوا بها على كرسي جاله على كرسي اقرا وحط ايده على الايه على الصفحه اللي قال عبد من سلم ارفع ايدك ارفع فرفع ايده فاذا يا لكن ما عندنا هذا أبدا ما عندنا شو فإننا بقى نؤمن نؤمن ونعمل بما ليس في الكتاب لغضه هؤلاء يطلقون العمل بما في الكتاب لغضه وحولوا الرسم. قال لك إحنا إحنا أصلا زنات وإبنزن هنعمل الرجم إيه فإحنا فا نحاولها إيه لتسويد الوش إيه اللي يزني سويده وشه وركبه على الحمر وضياره إيه يبقى ركب المقلوب كذلك وتقفوا به في البلد بدلاً من الرجم حتى الموت لازم يكون لفرصة زي النهارة اللي بيعتبروا لك في الأمة هذه الآن في أمتنا الآن يقول لك الرجم ده وحية وحية يعني وحية أخضر ومتزود يمنخجوه الغسم يموت ادينه فرصة طيب الفرصة تبع بذيه مرة ولا أثنين ولا ثلاثة ولا أربعة الفرصة أقضها يوم أن تدور عنده امرأة ليه يروح لمثلها بل اقل احيانا ليه مش عاك ببيت حاجة سنة. الجوز لا دي وقت حاجة الثالث حاجة الرابعة بدل ويغيب تشيل أربعة وقت أربعة اخذ باله الجوز شغل جوز مئة مرة بس ماتة أجمع كل هذا ماشي لكن لا كذلك ماشاء الثالث الثالث ما نسيخ سنة في عشر وردعات الثالثة يعني كا كانت ما نزل من القرآن عشر وردعات المعلومات دي في القرآن ثم نسيخنا بخمس معلومات فقالوا عشر وردعات نسيخ لفظا وحكما لفظا وحكما العشر بخمس المعلومات بقي الحكم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه خمس رضعات وانتبه الى قولها معلومات مش مشبعات فهنا بعض الفقهاء والعلماء يقولون مشبعات يبقى الخمس رضعات لازم يكونوا وهي مشبعات طيب مشبعات احنا نسال الواجب ان تشبعت ازاي ومشبعتش مش عرفنا ان هو شبع ولك انصرافه عن الثالث فما كيف برغوت ارزه قبل عمل كده مثلا وعارف يبقى نقول خمس رضعات ايه معلومات. معلومات وليس مشبعات لان المشبعات وصف لا ينضبط والاحكام الشرعيه بتا... لا تتوقف على احكام الايه واوساط لا تنضبط لازم تكون اوساط منضبط فالوصف المنضبط معلومات فاذا التقم الثدي وترك ثبت بذلك ايه رضعه يعني الانصر منسوخ لوغض حكما الآن فيه شبه لكن نتكلم عن اللي باقي لفظه اللي بقي موجود لان قال في القران انما المساقط الحكم هذا ممكن فيه اشتباه انه لا يعلم هذا الا يعني لا يعلم هذا إلا بعلم خاص طيب م? نجيب كلام الشيخ على حديث عائشة طيب هات كده فين قيل هذا حديثه مشكله من الوجود لو حديث الرضاعات يعني امم السنه هذا الحديث مشكل مش هو لانه فاضي مسلم رحمه الله قال يقول الحديث اللي مسلم دوره صحه الحديث المبالش مش مشكل ده ايه الاشكال فيها ده بيجي عند ابو داود نفسه مش في البخاري ولا مسلم نعم امم طبعا هذا مرجوح زي ما قلنا ان لا يلزم ان يكون الناسخ اقوى من الايه المنسوخ طيب نعم هذا الحديث النبي صلى بها في أن النبي صلى وليه فيما ينس من القراءه قال لي الموقر الصادري لانه لا سدم ان يقرئ بالصادري شيخ قدنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وليه فيما ينس يكون خطابنا اذا كان شيئا من القراني فكيف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان المعروف لا حاجه للقران واحنا نؤمن بالله تبارك وتعالى اذا يكون هذا الحديث ان لا يكون استماع الى ما في شروح الحديث لاهل الثالث راكم من هذا الحديث واذا هذا لا اعرف عنه لا يفسر هذا الحديث وقال هذا الحديث غير منقوص لأنه نحن منقوص يا ايها عن مازال معني بالمعنى قطعا وهو يسموه الى احد اشياء رسول صلى الله عليه وسلم طيب الثالث على طول الجواب الثالث الثانيين نعم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يجزى الى القران قالوا ليس يجزى الى ثم لا تجدوا اذا اعلموا ان القران يمكن ان يعزل عنه شيء بعد وفاه الرسول صلى فاذا فهم ذلك فيما بحسب من يعني لا الناس يبلغونها فاذا لم يعلموا بالنفس وارادت منها يعني باقي بعض الناس يدخلون نعم وهذا يتصور نعم الصحابه على درجه محد طيب ينقسم ماشي ينقص الناسخ اعتبار الناسخ أربعة أقسام وإصلاح ما نتقل باعتبار الناسخ باعتبار أقسام الأول نتقل قرآني بالقرآن ومثاله أعجب أن الله برد وزي ما سبق القرآن ينسخ القرآن هذا ما في إشكال نعم فالناسي أتقل قرآني بالسلحة ويحجب له مثالا سليما سليما ولا بعض العلماء يرى أن له إيه أمثلة في ذلك زي له وصية مثلا لواجه لقول الله سبحانه وتعالى حضر الرموز وترك خير الوصيه الوالدين والاقارب وكذا فقيل نسخه بقول النبي صلى لا وصيه لوارث ولكن بعض العلماء طعن في هذا طيب ناسخ ناسخ في المرحوم وجائته ناسخ في لماوي اذا هات الرأس وجه الذي شرط مسجل شرطي راعي وهو يقول وعهدو وعهدو شرط امم الراعي لا يضمن ما يستثنى وبتاؤه قول مصطفر حيث كنتم طيب هذا المحروس طيب حكمة النسخ نحن ندخل لتدخل مضبط عدد فينا أولا مراحل وصالح حجاز من هو لأنه أسفع في دينهم والمياه نعم لكن التضرر من تجريع حتى يبلغ الكمال نعم لأن افضلار ولهذا بعد الموت النفس لا يوجد كمال في الشريعة يضاف إليها إنما كان هذا تدرج تربية المؤمنين ابتلاء لهم كذا لي قيام الليل ونصح قيام واجوبة إلى كذا يعني تربية نعم. لله أن الله اصطفى لنبيه هؤلاء الصحب الكرام فواجهوا كل هذا بكل استسلام وتسليم إنما لو هذا فينا إحنا الآن كل القرآن والسنة وكل هذا واضح بين ومع ذلك كثر لا يعني أشياء ومختلفة وامتثال للقرآن لكن هل متصور نحن الآن عهد النبي وجاء رجل مش جاء النبي بقى جاء رجل على عرينه نحن وصلنا في المسجد وقال ألا إن الكعبة قد ألا إما قد هل متصور نحن ندور كما نحن في نفس الصلاة هل متصور هذا مش النبي براجل ولا كلام البقى خبر أحد ده خبر متواتر ده دلالة الدلالة الظنية ده دلالة الدلالة, الدلالة القطعية مش عارف إيه أصلي تصور أصلي ممكن أصلي إلى آخره نحن نفعل هذا مع النصوص المتواترة البينة الواضحة نردها نردها بالردود العقل العقل العقلية الموجودة الآن نصوص وطر نردها مما ينتسب العلم كمان ويعتبرون هذا دقة تفاهمة فمن دقه الفهم انك انت تقول ان احنا مثلا نتفق بيننا وبين النصارى واليهود في يعني الرطبة عند الله سبحانه وتعالى الرطبة بالطبقة والعمل الصالح انما الديانات لا وخذ بالك آآ انه آآ مثلا آآ حديث يعذب الميت ببكهة اهل لا لا لا وزنبوي زنبوي رضح لي لا يرث المسلم الكافر لا لا تترمده ليه طيب بيئة المرأة يعني في بيئة الرجل لا هو الرجل إذا قتل والمرأة إذا قتلت في القصاص وإذا قتلت القصاص يبقى لا وإلى غير ذلك من هذه الأمور لأننا الصحابة ما عرفوا هذا إن الميت لو عدد بكأهلي يعني إيه إن الميت لو عدد بكأهلي لكن عندما من النص لا ترفع النص ولا ترده لكن يعذب بالميل بكاء اهله مع لا تدري وزيره اخرى دي مشمل ودي مشمل فاذا اوصى الميت بالا يقعد عند كيك وكيك ولا يلطم خط ولا يشق جيش فبكى عليه الناس ورطموا الخلود وشق الجور يبقى الا تذر وزيره وزرائيه اخرى قال لهم إذا موت أنا في يعني حفله ما حصلتش يبقى داء وعسل فهؤلاء من هذا القبيل رضوا كل ما أعياهم فهم نص رضوه وقالوا هذا يخالف العقل اختبار اختبار المكلفين والشكر والصخر عبوديتان ولا لا أسل. لازم ان بيجري عارف احوال هذه العبوديات صخر شكر صخر الى اققل شكر الى ايه اخف نعم طيب بهذا يبقى ايه طيب نقص عند الاخف